أحمد محمد الله على محمد يا إمام بوخيه يا مهيّد يا رسول الله الله يا الخلقي في النهايات البيت الرابع يا حبيب الله في كل حين اسمه كالغاني شفاء الحزين البيت الخامس كتاب الرحمة العظيم لنا يا محمد صلى الله عليه وسلم الله على محمد يا إمام الخير يا أيها يا رسول الله حبك في قلبي لا ينفذ الله انصلي على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي بها جميع الحاجات وتطحرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغيات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات النقع كل شيء قديم.